أما بعد نواصل درس البحر الرائق ومع موضوع التوكل التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله صدق اعتماد القلب على الله في استجلاب المصالح ودفع المضار في أمور الدنيا والأخرة. وقد جعل الله عز وجل لكل عمل من أعمال البر ومقام من مقاماته جزاء معلوما وجعل نفسه جزاء المتوكل عليه قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا وقال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق وفي التوكل قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه فانظر إلى هذا الجزاء الذي حصل للمتوكل ولم يجعله لغيره يعني لم يجعل هذا الجزاء لغيره وهذا يدل على أن التوكل من أقوى السبل عند الله وأحبها إليه قال تعالى أليس الله بكاف عبده فطالب الكفاية, فطالب الكفاية من غيره هو التارك للتوكل وقال عز وجل وكفى بالله وكيلا وإذا كان كفى به وكيلا فهذا مختص به سبحانه يعني لا يكفيك وكيل إلا الله فليس غيره من الموجودات كفى به وكيلا فإن وكلت أحدا من الخلق فإنك توكله في بعض الأمور وليس في كلها والأمور التي يتوكل فيها يكون في بعض نواحيها ولا يقوم بها إلا بالله أما الوكيل الكافي هو الله فإن كان سبحانه وصف نفسه بأنه كفى به وكيلا علم أنه يفعل بالمتوكل عليه ما لا يحتاج معه إلى غيره في جلب المنافع ودفع المضار وفي كل شيء إذ لو تبقى شيء لم يكن كفى بالله وكيلا كفى بتؤدي معنى أنه يقوم بكل أمرك ولا يحوجك إلى غيره وهذا يقتضي بطلان ظن أن المتوكل لا يحصل له بتوكله جلب من لا يحصل له بتوكله عليه جلب منفعة ولا دفع مضرة بل يجري كما لو لم يتوكل عليه يعني أن المتوكل أن المتوكل على الله لو ظن الناس أن هذا التوكل أمر صوري وأن الأمر كله موقول إلى الأسباب والتوكل يعني, يعني مجرد يعني تبركا مثلا أو شيء فهذا ظن فاسد لأن التوكل هو الأساس والأسباب في الحقيقة هي الصورة فلو أخذت الدواء أو خرجت للسعي أو فعلت ما فعلت من الأسباب للبلوغ إلى المقصود فإن الأسباب هي الصورة والتوكل هو الحقيقة وينبغي أن يعلم أن التوكل من أعمال القلوب ولذلك فليس بين التوكل والأسباب تناقض فأسباب من أعمال الجوارح والتوكل من أعمال القلوب، فالمريض يذهب إلى الطبيب ويأخذ الدواء، هذه أسباب، والقلب يعتمد اعتمادا كليا على الله، فالتوكل هو صدق اعتماد القلب على الله، فإن ترك الأسباب وقلبه ضعيف، فترك الأسباب لا يعني التوكل. وإن أخذ بالأسباب وزعم أنه متوكلا وليس في قلبه توكل فليس متوكلا وإن نقصت الأسباب وكمل التوكل توكل القلب فهو متوكل فالتوكل حقيقته اعتماد القلب على الله وحده أن في التوكل شرك كما أن في المحبة شرك يعني في شرك التوكل وشرك المحبة يعني يتوكل على الله توكلا ليس كاملا وإنما يشرك في التوكل يشرك الأسباب ولذلك يتمحض التوكل عند انعدام الأسباب فتأتي العاقبة الحسنة يعني الأسباب قد تحجب القلب عن التوكل بسبب رؤية الأسباب يعني مثلا هو عنده الدواء والصنف موجود وهو بيريحه وبعدين خلص وجي يدور عليه ما ملاقهش خالص فحس بضعف وخوف وقلق هذا حظ من اعتماد القلب على السابق هذا الحظ يزيد وينقص فإن كان القلب متوكلا على الله فإنه لا يتأثر بفقد الأسباب والبرهان الواضح والدليل البين والتجربة الصادقة هي فعل المتوكل صلى الله عليه وسلم فإن المتوكل اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فهو بلغ غاية التوكل عبد الله ورسول محمد صلى الله عليه وسلم لما كان مهاجرا أخذ بأسباب كثيرة فأخذ دليلا وغير الطريق ودخل غار وأخذ بما يقدر عليه من الأسباب فلما وقف الكفار على باب الغار سقطت كل الأسباب فتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم متوكل على الله وحده فقال لأبي بكر لا تحزن إن الله معنا فلم يقلق ولم يصيبه أي فزع وإنما كانت معه السكينة بفضل الله ورحمته لأن قلبه متوكل على الله والله حي لا يموت وحاضر لا يغيب وهو على كل شيء قدير وهو بكل شيء عليم والتوكل على الله لما تنقطع الأسباب ولا تحصل النتيجة كمن سقط من سفينة وقال يا رب يا رب ثم غرق وهو متوكل على الله بكل قلبه معتمد اعتمادا تاما ليس هناك سبب هو متعلق به وإنما هو متعلق بالله وحده وغرق فما معنى ذلك؟ معناه أن من علامات صدق التوكل التسليم لأن التوكل المتوكل لا يشترط على الله إن هو مش بيجرب ربنا لفرق بين إن واحد بيجرب ربنا وإن واحد مصدق مؤمن فالمثال الواضح على ذلك المرأة التي تبحث عن حمل أو الرجل المربوط عن زوجته فبتبحث عن حمل فبتأخذ بالأسباب وتعلم أن الله تبارك وتعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيم فذهبت فلم ينفع معها سبب لم ينفع معها سب فقالوا لها إن المانع من الحمل ليس أمرا طبيا وإنما هو من فعل الجن فذهبت إلى أهل الدين أهل السنة أهل القرآن فقرأوا لها قرآنا على ما أو كذا ورقيا فلم يأتي بنتيجة فقالوا لها إن فلانا يعرف وفلانا مجرب من السحرة الدجالية فإذا كانت تجرب طريق الله ولم تكن مصدقة يظهر وإذا كانت مؤمنة مصدقة يظهر لأنها توكلت على الله وتعلم أن الله هو الوهاد فمنهم من يذهب إلى طريق السحرة يبقى هو كان بيجرب طريق ربنا ليس عن اعتقاد لما ابتلي وامتحن وله غرض وهدف لم يصل إليه بطريق الله تبين أنه كان يمشي في طريق الله مثل المجرب يعني هو لو جاتب أضرب عصفرين بحجر راح الجنة ورد ربنا وبقى هو مؤمن لو ما نفعش يشك او يعتقد ان طريق الشيطان والسحر هينفع فيروح ويقول هتوب بس تحمل تحمل يعني هت ايه هتعمل ايه مكر كده يعني ايه تسيب ربنا والعقيدة وتروح الشيطان بزي الله كده تحمل وبعد ما تحمل تتوب وتقول انا مؤمنة وما هي راحت للحملة مصدقة مؤمنة بالطغوط كافرة بالله إن معنى ترك الطريق ربنا ده كفر ومعنى سلك الطريق الشيطان ده إيمان لأن الإيمان والكفر تصديق وتكذيب تصديق وجهود آمنت يعني صدق فسلك الطريق الشيطان يعني آمنت بالطغوط وكفرت بالله وبعدين ترجع أي خدث الولد مثلا يعني ما امتحان بقى ممكن ترزق الولد يعني ممكن ترزق الولد لأنه هو الوهاب الله والفاعل على الحقيقة الله ولا يضر الشيطان أحداً إلا بإذن الله ولا يمنع أحداً إلا بإذن الله فيأتي الامتحان يظهر التوكل هو متوكل على الله أن الله هو الرزاق فبيقرأ كرآن ويقول الأذكار ومسافر ويدعي في الطيارة فقال الله هو الرزاق وهو مؤمن بكده وراح يدور على شغل ما فيه شغل خالص وبعدين في شغل أنا بقى حرام الشغل في بنك الشغل مش عارف ايه وما فيه شها اللذين يبقى مين الرزاق لو كان متوكل على الله ومؤمن ان الله هو الرزاق يبقى مش ايه مش ممكن هيبأ للشغلان الحرام يعرف أن ده امتحان ده امتحان لصدق التوقف اعتماد القلب على الله هو أإله مع الله هو أنت دلوقتي الحلال ما فيش قدامك حاجة حلال خالص ما فيش قدامك الحرام ليه وفي إله تاني ما فيش إله تاني ده ده امتحان انت دلوقتي مؤمن بمين مؤمن بأنه لا إله إلا الله تقول لا إله إلا الله ده أنا لو هموت مش هشتغل شغلان الحرام يجي بقى الحلال من أوسع الأبواب لأنك صدقة يجي بقى يقول إيه؟ يعني أنا أعمل إيه؟ زي واحد واجبة الغداء في المدينة يعني فراخ وفراخ يعني واجبة في وقت البوع وبتاع وكانت الفراخ مستوردة وفي فتوى الفراخ المستوردة مخنوقة ومش عارفين بقول مش هو ربنا بقول فمن الطر هو أنت مضطر أنك تأكل فراخ لما تأكل عيش ورز هو أنت تأكل فراخ وده الطرار ده ده أنت قدامك أكل كتير خالص فهالنفس مخدع. مخدع خداع فدلوقتي الإنسان يكون متوكل آه طالما فيه أسباب إيه اللي يمنع تقول أنا متوكل والله والرزاق وكذا أول ما يجي الامتحان يظهر الامر الآخر الضعف <سؤال> البشري الضعف البشري ده فرق بين الضعف البشري وضعف الاعتقاد الضعف البشري يظهر مثلا أنت لا تخاف إلا الله بس لو جم يقبضوا عليك هتخاف هتخاف غصب عنك ومش هتسيب الطريق يبقى ده قوة الاعتقاد إنما اللي ما معندوش اعتقاد هيسيب الطريق هيسيبه ينفكك إيده منه على طول. إنما اللي عنده اعتقاد حتى لو هو بيرتعش وأصابوا ما أصابوا ده غصب عنه يعني ده أمر لا يملكه فيلجأ إلى الله شكرا ربنا نزل السكنة في قرض وهذا مثل قول الله تبارك وتعالى لموسى فلما ألقوا أعوذ بالله مشاء ترجم قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال بل ألقوا فقال بل ألقوا فلما ألقوا آه فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت العلاد تثبت من الله سيدنا أبو بكر قال يا رسول الله إن أحدهم لو نظر عند قدمه قال لا تحزن إن الله معنا فهذا الخوف البشري الجبلي لا إرادي لا يصدم العقدة ولا يصدم التواف وإنما يجعل عبد يلجأ إلى الله علشان ربنا نزل عن السكين عشان يعرف فضل الله سبحانه وتعالى وكذلك مسألة الرزق يعني المرتبة قطعت عمل من الوظيفة هو معتقد أن الله عز وجل هو الرزاق خوفه ده وقلقه بخلي يلجأ إلى الله يلجأ إلى الله ويطلب منه أن يفتح له بابا وأن يوسع عليه. إنما أمتى يكون فساد في العقيدة باء؟ إنما يسلك طريق الحرام، طريق المعصية. لماذا فساد في العقيدة؟ إن لو كان يعتقد فعلا صدق الاعتقاد في الله ما ما عصى ولا سلك طريق الشرك ولا طريق الحرام. ونسأل الله أن يكفينا بحلاله عن حرام وأن يغنينا بفضله. ويقول فالنبي صلى الله عليه وسلم أعظم متوكدين على الله عز وجل فهذا حاله والكسب سنته فمن عمل على حالة على حالة فمن عمل على حالة فلا يتركن سنته وقبل وقيل وقيل عدم الأخذ بالأسباب طعن في التشريع ولا تقاد في الأسباب طعن في التوحيد فالمتوكل لا يترك السبب واللي بيتوكل مع السبب توكله أعظم اللي بيتوكل مع السبب لأنه فيه, فيه وجود حائل يحول القلب عن التوكل فلما يتوكل القلب على الله مع وجود السبب تبدأ دقوه التوكل لأن فيه مانع يشغل القلب يعني أنت مركز وتسمع القرآن وفيه وش وإنت منتبه للوش خالص واحد في هدوء وسكينة تمام وبيسمع القرآن التاني ده ما شغلوش الوش ليه والشوشرة لأن إنصاته للقرآن تام ما عندوش أي شعبة من قلبه مع الوش مع الأمر فالأسباب بتشوش ولذلك اللي هو بيترك الأسباب اللي بيوصل الأحوال من أحوال الناس كده بيترك الأسباب في بعض الأحوال بيكون اسمه هجوم الحال يعني بيهجم عليه الحال بينسيه الأسباب والأمر ده يعني توضيحه كالآتي يعني لما بتزول الأسباب وتغلق جميع الأبواب ولا يوجد إلا باب واحد هو باب الله عز وجل فالقلب لا يجد ملجأ إلا إلى الله فما فيش حاجة بتشغله فبيتمحض التوكل على الله سبحانه وتعالى بيتمحض ويتضرع إلى الله واثق يقينا إن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى ده هو التوكل لما بتجي الأسباب بتشوش هذا فلو جات الأسباب ولم تشوش مطلقا وكانت الأسباب أمور تعبودية لأن حكمة كل حاجة لها سبب حكمة يبقى ده يتوكله عالي جدا و يعني المثال بيوهم بعكس كده يعني لو واحد بياخد الدواء وهو على يقين ان الشافي والله سبحانه وتعالى مثل حال النبي عليه الصلاة والسلام حال النبي بيتداوى كان يتداوى والطبيب يجي ويصف دواء ويأخذ الدواء حال النبي بياخد بالأسباب لأنه مشرع النبي قدوة، فالنبي بيجمع بين الأخذ بالأسباب جهده وكأن الأسباب أهم شيء، وكأن الأمر مرتب على الأسباب، يعني يجتهد في الأسباب، يعني يجمع بين درعين في غزوة أوف غزوة ح، يلبس درع في سائر الغزوات، يتحصن، يا يستشير الصحابة، يعمل بالخطط يحفر الخندق، كل ما في وسعه من الأسباب، كأن الأسباب الأمر موكول على أسمه، وهو لا يتكل على الأسباب مثقال ذرة قلبه لا يعرف إلا الله سبحانه هذا أعلى درجات التوكل، ولذلك آه آه ورد في تقريبا عن ابن تيمية أن بعض الناس من الصالحين كان بيثبت يعني للناس قضية التوكل إنه إيه يعني الأسباب دي لا تضر ولا تنفع. وأن الله لا حول على قتل إلا بالله وأنه ما شاء الله كان وما لا ما شاء الله فبيحكوا عنه أنه هو وقع في بير في شمية في أبرب تنضب الماء في الصحراء كده فالمفروض أنه تتردم علشان في طريق الناس فهو ماشي بالليل وقع طب إيه المطلوب المطلوب إن هو, هو لو فضل كده هيموت يطلع وجيه ناس مسافرين فانتبهوا للبئر اللي الراجل اللي فيه وهم مجموعة والدنيا ظلمة بالليل فقولوا سبحان الله هذه البئر ممكن يسقط في أي واحد زي ما يكون بلعه مكشوفة بالليل مثلا ونت... فيعني ايه؟ نردمها بابتغاء مرضة الله وهو سمع بس هو متوكل على الله يعني متوكل على الله مش لهم انا يا, يا, يا ايها الناس هنا واحد بني آدم في البئر طلعوني لا هو أقول لك الأمر كله بيضل ما شاء الله وكان أم لا ما لما شاء الله والله لو ربنا كتب العمر أنت توافق على الكلام ده هو عايز بقى يثبت للناس آه إني بص بقى ترك الأسباب بالكلية ردموا عليه ردموا عليه فعلا وجي أسد حفر البئر وطلع أسد هو إيه الفرق بين الأسد وبناءات؟ هو مش الأسد اللي حفر البئر لا هو مش الأسد حفر البئر وطلعوا يا أولا ربنا ب... رب العزة والجبروت والملكوت طلعوا إزاي؟ مش في أسباب برضو يعني؟ مين اللي أرسل له الأسد؟ طب ما ربنا اللي أرسل له الناس لا. بس أرسل له الناس بفهمه يعني بقول لهم يا فلان يقول له نعم والتوكل واعتماد القلب إيه؟ على الله يعني اعتقادك ان ربنا اللي الناس واعتقادك ان ربنا نجاك هو لو الناس نجوك يبقى ربنا اللي منجاك ولما الاسد يجي يبقى ده يبقى ده هو بقى فعلا إن ربنا نجاك لا لو الاسد طلعك يبقى ربنا نجاك الناس طلعوك يبقى ربنا نجاك جت ريح طلعتك يبقى ربنا نجاك ربنا أعطاك فكرة ان هداك لي طريقه تطلع بيها يبقى ربنا نجاك والتسليم يعني التسليم بمعنى الرضا بالعاقبة اللي احنا كنا بنذكرها في قضية الاختبار اللي قضية التسليم المتوكل ده مش بيقول يعني انا متوكل يبقى لازم ربنا هيشفيني يبقى لازم ربنا هينجيني لا ده هو متوكل يعني لو أراد الله له النجاح فلا يحوج السبب لا يعجز الله لان ربنا اللي بيخلق السبب يبقى هو متوكل ومسلم يبقى لو ما حصلش المرغوب لا يقدح في التوكل ولا يشكك العبد في التوكل هو ثابت يعني دي إرادة الله ودي إرادة الله والذين يقولون بترك الأسباب جملة ادعوا لأنفسهم حالا أكمل من حال الرسول الله صلى الله عليه وسلم لأن حال الرسول عليه وسلم يأخذ بالأسباب وكذلك الصحابة الكرام وإذ لم يكن فيهم أحد قط يفعل ذلك أول ذلك ابن تميق قال عن هذا الرجل وهذه القصة ذكرها يعني بتذكر في كتب الرقائق وبيقول إنها صحيحة وثابتة وصاحبها يعني إيه من أولياء الله صلاحين فلان قال هذا لطف الله بعبده الجاهل تأذى تعبير ابن تي ولسه إن بره باره واحد مواحد سأقتاك سأخ ورايح عامل صبغة على عينه الشعب الصوغ وطلع وقعدين فالرجل بقول له أنت رايح فين قال له مروح قال له معك حد عشان تمشي كده في الشارع بس معك حد قال له لا قال له لا إزاي ده أنت عينك ده هتزغل ومش هتشوف تلازم يكون معك حد قال له ده نمعي العربية بتاعت قال له ته معك حد قال له لا قال له انت ده, ده مستحيل تسوق قال له مال يعني هسيبها كده وبعدين أن ألأى أن أقولت سيبها لله وكده سيبها لله توكل على الله, الله. وكده توكل على الله لا إله إلا الله ده كده ده حماقة ولو سوء تلقيت العربية دخلها في بعضها ألقيت العربية بتدخل في بعضها كده فأمت أنا مهدي بالراحة لقيت الزحمة بتكتر على أكتر قلت يا ود سوء وخلاص <تصفيق> ووصلت كفر الشيخ الحمد لله رب العالمين ده ربنا لطيف أيو ربنا لطيف بالعباد هذا نطف الله بعبده الجاهل صحيح والذين يقولون بترك الأسباب جملة إذ لأنفسهم حالا أكمل من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم إذ لم يكن فيهم أحد قط يفعل ذلك ولا أخلى بشيء من الأسباب وقد ظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين درعين يوم أحد ولم يحضر الصف قط عريانا كما فعلهم من لا علم عنده ولا معرفة واستأجر دليلا مشركا على دين قومه يدله على طريق الهجرة وقد هذا الله برسوله العالمين وعصمه من الناس أجمعين وكان يدخر لأهله قوت سنة وهو سيد المتوكلين وكان إذا سافر في جهاد أو حج أو عمره حمل الزاد والمزاد هو وكان جميع أصحابه كذلك يحملون الزاد والمزاد وهم أهل التوكل حق وأكمل المتوكلين وأكمل المتوكلين اللي هم الصحابة وأكمل المتوكلين بعدهم هو من اجتم رائحة توكلهم أو لحق أثرا من غبارهم فحال النبي صلى الله عليه وسلم وحال أصحابه محق الأحوال وميزانها بها يعلم صحيحها من سقيمه يبقى لما تقولي بالتجربة بالتجربة وتثبتني لا دي السنة ولا مخالفة السنة مخالفة السنة يبقى التجربة دي ما لا تنفع ولا تشفع التجربة ممكن يحصفها كرمات الكرمات دي بتثبت العبد يعني إنسان طالع يقتات ل لأهله وبعدين معاد نار اللي هو أبو مسلم الخولان واشترى دقيق وسائل ملازمه ملزم اعطيني لله اعطيني لل اروح منه يمين شمال هو ما معاش حاجة خلصه لذا فأخيرا أعطاه الدقيق وخلاص ووأهله مستنين الدقيق فمسك الشكراء وما ما لا طرق هو رجع خبط فتح الباب في المسجد بقى حط الشكره وروح وبعدين رجع في البيت لقى عيش فينه وهي سخن وجميل أول فأيه الحمد لله هو ايه الحكاية؟ قالوا له من اللي انت جايب؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى وهذه كرامة ذكرها الإمام النووي في كتاب بستان العارفين فهذا الأمر دي مش قاعدة دي كرامة رجل آخر التنور الفرن اشتغل الفرن اشتغل الفرن شغال وفيه مخيرات وكلوا شربوا هنيئة المريء دي أحوال كرمان ليه لأن صاحبهم زي مثلا محمدون الأربعة نفد الزاد وما فيش أي لا نفقة ولا طعام وهم من علماء المسلمين يحملوا إيه تزم شحته يطلع بواحد فيهم يسأل فقالوا مين اللي يسأل؟ عملوا أرعى مين اللي يطلع يسأل؟ دي كده حلت لهم المسألة فقالوا خلونا صلى ركعتين فهو يعني تقريبا كده يعني صلى ركعتين يبقى سأل مين؟ رب العالمين فقال الباب يخبط الباب يخبط وجعله مش عارف مئة دينار أو كذا من أحمد بن طولون من ملك مصر ولهم خذوا للنفقة دي وما تخلص قبل ما تخلص يكون غيرها كاي وفي واحد من الناس المساكين اللي هم من القهاشين زمان يعني في ال 60 مثلا او كان ايه اجر زهيد يعني وبعدين مفيش شغل وهو ما معاهش فلوس وعياله جعانين قال يا رب بيقولوا ما حدش بيفات جعان بيقول كده بقول يا رب بقوله ما حدش بيباد جعان وأنا جعان ومش لاقي أكل وعيالي مش لاقيين أكل فبقول يا رب أنا جعانه ومش لاقي فلوس هو خلص كلمة لألباب بخب طلع يا عم فلان نعم أبويا الحق فلان بقولك العشر جنيه جنيدة وتبقى تيجي تنقش لهم كذا أو تعمل لهم كذا وكذا وكذا قال يا رب والله ما حد بيباد جعان يا رب ومشي ورح جابه واشترك ثانية إجابة فدي أحوال بتثبت الناس بتثبت الناس يقول ابن القيم فإن هممهم في التوكل همم الصحابة أعلى من همم من بعدهم فإن توكلهم كان في فتح بصائر القلوب وأن يعبد الله في جميع البلاد وأن يوحده كل العباد يعني كانوا بيخذوا بالأسباب ويتوقروا على الله في نشر الإسلام وكانت قضية الأكل والشرب دي قضية آخر الست ما وجدوا أكلوا وإن لم يجدوا صبروا يعني لا يحمل هم القوت يعني سبحان الله سبحان الله يبيت وما عندوش حاجة ومش حمل هم ويصبح ما عندوش حاجة ومش حمل هم مسألة القوت دي يعني مفرغ منها تماما قضية الدين حمل هم الجهاد ونصرة الإسلام وتبليغ دعوة الله والصلاة ونصرة الرسول عليه السلام ومتوكل على الله في ذلك يعني همه أن العداء يعملوا كذا يقينوا في الله أن ربنا ينصرهم ويثبتوا أما قضية الرزق فكانت قضية يعني أيصر شيء عنده اللي هي معكوسها في هذا الزمان يعني قضية الرزق والتوكل يصرف على طول التوكل يعني الرزق و وأن تشرق شمس الدين الحق على قلوب العباد فملأوا بذلك التوكل فملأوا بذلك التوكل القلوب هدى وإيمانا وفتحوا بلاد الكفر وجعلوها دار إيمان وهبت رياح وروح نسمات التوكل على قلوب أتباعهم فملأتها يقينا وإيمانا فكانت همم الصحابة رضي الله عنهم أعلى وأجل من أن يصرف أحدهم قوة توكله واعتماده على الله وتعالى في شيء يحصل بأدنى حيلة وهذا الكلام يعني في نظر يعني عايزين ننبه على الحاجة واحدة يعني أنت لما تتوكل على الله في الرزق ده ليس أمرا هينا والرزق اللي بيحصل بأدنى حيلة ليس في هذا تهوين شأن التوكل لأن الإنسان لا يمكن أن يفعل شيئا إلا بإذن الله يعني أمر الرزق ده أمر مهم ولكن هي مسألة إيه؟ مطالب ده مطلب أعلى وده مطلب أدنى فمطلب الدين وصلاح الآخرة وصلاح القلب واستقامة الدين وسلامة الدين وزيادة الإيمان ده أعلى مطلب مطلب الرزق والسكن والزوجة والمال والصحة ده مطلب محمود والتوكل على الله في تبارك وتعالى لازم إلا إن هو أدنى من المطلب الأول يعني لو نقص المطلب الثاني وزاد المطلب الأول ووفق العبد فيه يكون فيه مصلحة له والأعمال التي يعملها العباد ثلاثة أقسام أحدها الطاعات والقسم الثاني ما الله به العادة كالأكل والشرب والقسم الثالث وهو الأعم والأغلب ما أجرى الله العادة به في الدنيا في الأعم الأغلب وقد يخرق العادة في ذلك لمن شاء من عباده فنأخذ مثلا القسم الأول الطاعات التي أمر الله بها عباده وجعلها سببا للنجاة فالطاعات دي يمكن تدينا مثال جميل أوي للي هو عايز يعود ويقول ربنا هو الرزاق طيب ما هو أنت ربنا سبحانه وتعالى جعل الناس قسمين وقال هؤلاء للجنة هؤلاء للنار أنت ليه بتصوم وبتصلي؟ وليه أنت موحد ما دو كل أسباب إنك لن تدخل الجنة بعملك ولن تنجو من النار بعملك يعني مش هيكفيك يبقى هي رحمة ربنا سبحانه وتعالى والأمر مفروغ منه زي ما هو مفروغ من الرزق يبقى أنت لا يمكن أبدا أن ترضى أن تكون ترجو الجنة وتخاف النار وتترك الأعمال تترك الدين ده أمر لا يقول به أحد فكذلك التوكل في الرزق برضو لا تترك الأسباب وتقول, وتقول الله الرزاق فهذا أمر أنت مأمور به كما أنك مأمور بالطاعات وعلى يقين أن الله يبلغك الجنة رحمة ربنا وإلى أن يجيك الله سبحانه وتعالى فكذلك أيضا تسعى في الأخذ الأسباب وأنت على يقين أن الذي سيرزقك هو الله سبحانه وتعالى فالقسم الأول وهو الطاعات فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن فمن قصر في شيء مما وجب عليه استحق العقوبة في الدنيا والآخرة شرعا وقدرا قال يوسف بن يقال اعمل عمل رجل لا ينجيه إلا عمله وتوكل توكل رجل لا يصيبه إلا ما كتب له وليس له من العمل مثقال ذرة يعني توكل رجل كأنه ما عنده عمل خالص يعني توكل على الله توكل كامل اعتمد على الله بكل قلبك وعمل عمل رجل لا ينجيه إلا عمل كإن عملك اللي هينجيك من النار كإن عملك اللي هيدخلك الجنة وتوكل على الله توكل رجل يعني ما ترك سيء إلا وعمله يعني رجل مفتقر تماما إلى رحمة الله هو ده يعني قانون الشرع قانون الشرع أنك تجمد، تجمع بين هذه الأمور تعمل عمل رجل لا ينجي لعمله وتتوكل توقّل رجل كأنه ليس له ليس عنده حسن والقسم الثاني ما أجر الله به العادة في الدنيا وأمر عباده بتعاطيه كالأكل والشرب عند جوع العطش والاستظل من الحر والتدفؤ من البرد ورحوا ذلك هذا أيضا واجب على المرء تعاطي أسبابه وما مقصر فيه حتى تضرر بتركه مع القدرة مع القدرة على استعماله فهو مفرط يستحق العقوب. يبقى القسم الثاني ما أجر به العادة وأمر به عبادة كالأكل والشرب والزواج وكذا فكل هذه أسباب جرت بها العادة. الإنسان لما يجوع ما بيفكرش ما عندوش احتمالات ولا تردد ولا شك ولا ولا في نظريات لما يجوع عارف إنه هو يجوع يعني ويتحصن يعني يتزود عشان يعني يشر قضية التوكل هنا مفرغ منها إنه الله تبارك وتعالى هو الذي يطعمه ويسقيه والذي خلق فيه الجوع واخلق فيه الشبع وهو سبحانه وتعالى المتصرف في الأمر كله وعلى الرغم من ذلك هو يعلم لازم من الأكل والشرب ليه؟ لأنه ممكن إنسان يعيش وما فيش أكل وشرب يعني فيه واحد مثلا قعد أربعين يوم صايد دي برضو من الكرمان يعني أربعين يوم صايم وفيه واحد أحد سبعة سبعة أيام وفي اليوم السابع لو سيدنا عبد الله بن الزبير يعني لو قبض على يد إنسان ممكن أنه هو إيه يعني يشعر بشدة قبضته من, من القوة التي فيه في اليوم السابع ولا بيأكل ولا بيشعر فده أمر يعني بالله ربنا سبحانه وتعالى قادر وسيدنا علي كان لا يشعر ببرد ولا بحر يعني لو لبس في, في عز الحر أثقل الثياب ما يشعرش الحر ولو في البرد لابد الثياب خفيفة لا يشعر ببرد ده فعل, الله، فعل الله تبارك وتعالى وربنا خلق الملائكة التي أكلها ولا تشعر وخلق ابن آدم يعني ما يستغناش عن أكل والشرب وكذلك النفس أنت ما تستغناش عن أكسوجين وفيه ربنا خلق قائنات تحيا بدون الأكسوجين فكل هذا يعني حكم حكم ربنا هو اللي يخلقها ويدبرها وينوعها سبحانه وتعالى فهو يفعل ما جرت به العادة ويأخذ بالأسباب كأن هذه الأسباب لازمة وحتمية إنما لا يصرفه ذلك عن التوكل والقسم الثالث ما أجر الله العادة به في الدنيا في الأعم الأغلب وقد يخرق العادة في ذلك لمن شاء من عباده كالأدوية للمريض يعني ممكن مريض ربنا يشفيه بالرقية ممكن مريض ربنا يشفيه بميت زمزم ممكن مريض ربنا يشفيه سبحانه وتعالى بالدعاء ممكن مريض ربنا يشفيه بالدواء وال نيجي بقى للعكس مريض ياخد الدواء ويروح لكل الأطباء ويموت أو يزداد مرضه ويضعف مرضه وهكذا فما جرد به قد تخرق العادة إني يبقى هو مريض وما يبقيش بياخذ دواء ويقول ربنا يشفيه ربنا يشفيه أسأل الله تبارك وتعالى نشفي عنده حال الحال ده هاجم عليه ما عندهش أدنى شك عنده يقين أن ربنا يشفي وربنا سبحانه وتعالى يشفي ليس في ش... ليس في شفاء معنى ترك الأسباب ولا قانون بيقننه وإنما هي حقيقة ربنا سبحانه وتعالى بيظهرها بمثل هذه الكربات فماء زمزم لما شرب له وإنت بتشوف ناس كتير بتشرب من ماء زمزم والقليل النادر اللي بيحصل عليه حكايات على ماء زمزم يعني ماء زمزم يعني فيه أمور يعني بركات عجبة جدا وما من ناس تذهب وتأتي إلا وفيهم من يرى هذه البركات بعينيه من مسألة شفاء أو غير ذلك أو علم أو غير ذلك فهذا فضل الله تبارك وتعالى يؤتيه من يشاء أما أخذ الدواء فيقول وقد اختلف العلماء في الأفضل لمن أصابه المرض هل التداوي أم ترك التداوي لمن حقق التوكل في قولا مشهوران وظاهر كلام الإمام أحمد أن التوكل لمن قوي عليه أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم يدخل من أمتي الجنة سبعون ألفا بغير حساب ثم قال هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتون على ربهم توكل فقوله على ربهم متوكلون كأن يعني كأن لا يكتوون ولا يسترقون ده من التوكل أو من كمال التوكل ومن رجح التداوي قال إنه حال النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يدوم عليه هو لا يفعل إلا الأفضل صلى الله عليه وحمل الحديث وعلى فكرة بقى هو ده المعنى اللي أنت تنتبه إليه في الحديث اللي هو يخرجك من الحيرة يعني أنت ما يجي لك واحد يصورك تقول له لرقيني ولا ما تقوله لك أنا لإن المسائل دي يعني في أخ كان مريض هو مريض جدًا والأخوة بيزوروه وبيحكي بقى بيقول أنا يكاد رأسي ينفجر كد رأسي ينفجر وبعدين أنا مستحيل أقول له واحد منهم رقيب مستحيل علشان مثلا إيه بيتكلم على هذا الحديث لا يستطيع ويجيها أخا كده ووضع يده على رأسه وقال بسم الله اللهم رب الناس أذهب بس إشفى وأنت الشافي لشفائك لشفائك شفائك اللي أغاد رساله بقول وكأنه ليس في رأس وجع سبحان الله العظيم رفع يده وقد رفع عني الألم والمرض والمأجن كله فبيعلق بقى بقول يعني إيه إن ده يعني التوكل يعني لم يطلب الرق. الحقيقة أنا مش فهم كده هو كان متعلق قلبه النحد الرقي، يتمنى النحد الرقي، بس هو مش عايز يسأل رقي، والتوكل أحوال القلب مش أحوال اللسان، يعني القلب طلب الرقي، والرقية لا تفسد التوكل لأنه هو معتقد تماماً إني شافه والله هو ده التوا، ماخذ بالك؟ هو ده التوكل يعني هو لا يعتقد في الأخ أصل، يعني الأخ ده مؤخم الإخوة. ومعتقد أن ربنا اللي ساق الأخ وربنا اللي هداه وربنا اللي يعني قدر له أنه يرقي هو ده التوكل حتى لو قلت بقى يفلان ارقي فالتوكل أن القلب ده يكون تام الاعتقاد كامل التوكل هو ده التوكل ولذلك هذا قول الشيخ وحمل الحديث على الرقى المكروهة التي يخشى منها الشرك بدليل أنه قرنها بالكي والطيرة وكلاهما مكروه يبقى الحديث ولا يسترقون الرقى المكروهة يعني في رقية ما هي شرعية يعني ما هي رقية عن النبي عليه الصلاة والسلام بس فيها كلام كده الكلام ده كلام يعني الناس ورثوه بس تيجي تنظر في الكلام تلاقيهم هو الشرك ممكن انت ما تطلبها يعني في رقى محفوظة كده الناس حفظينها حفظ رقية كذا حفظ رقية كذا فهذه الرقى فيها رقى مباحة لأنه مفهاش شرك اعرضوا علي رقاك فمدام الرقية مفهاش شرك مفهاش مخلفة تبقى جائزة فممكن تكون لا يسترقون هذه الرقى الرقى اللي وردت على النبي عليه السلام وفيه رقى شركية يعني يستغيث بأسماء غير معلومة أو بالجن أو كذا هذه رقى شركي وهذا حرام يبقى المكروه أو الحرام هو الرقى يعني الغير شرعية أو الرقى الحرام الرقى الشركي وقال مجاهد وعكرمه والنخعي وغير واحد من السلف لا يرخص في ترك السبب بالكلية لا يرخص في ترك السبب الكلي إلا لمن انقطع قلبه عن الاستشراف إلى المخلوقين بالكلية يعني كانت في الناس بدخلوا في الصحراء من غير زاد ولا ماء ولا حاجة فقط وأسمون متوكلين مسألة التوكل دي مسألة إحنا بنتعرض لها كلنا على فكرة إحنا بنتعرض لها كلنا بمعنى إيه بمعنى أحياناً يهجم عليك خاطر الخطر ده يبقى عندك يقين وطمأنينة في القلب مع اعتراض كل الناس يقول لك مش هتلحق مفيش وقت مش هتلحق تقول بس سيبها لله ان شاء الله هتلحق ان شاء الله وتروح وتلحق مش هينفع تقول ان شاء الله هينفع بس يتوكل على الله يبيه جم على القلب حال بيكون القلب في سكينة وطمأنينة ويقين كأن النتيجة مضمون فده بيحمل صاحبه على المضي في زي رجل اللي رمى الخشبة هو عنده يقين ما عندهش ترده يقين حمله على أنه يرمي الخشبة في ألف دينار في المية ده حال بيحمل الإنسان على كده عنده يقين في الله سبحانه وتعالى ده لا يمكن أبداً يجرب أبداً يعني واحد يجربه لا يعني بيحكوا حكاية من غير طبعاً لا إسناد ولا حاجة وهل هي مثلاً حقيقية ولا ضرب مثال فالغالب مثلاً إن هي ضرب مثال فبيقولوا إيه؟ في واحد في قرية ينزل لهم التوكل على الله والإنسان لو توكل على الله وعايز مش لاقي مثلاً معديه وعايز يعدي البر التالي وتوكل على الله ومش يمشي من عدي من على الملك لو قال بسم الله وكان متوكل على الله وعادة من على مية هي عادة الرجل يعني انتعرف لما الواحد بيقول درس أو خطبة بيسخن واخد بالك وبيبقى ايه يعني تحس كده انه هو يعني عايش مع المعاني فالراجل عايش مع المعاني واللي قاعد فلاحيني اللي بسمها وكان الراجل بيسرح وطبعا يعني ايه عنده عزاكم الله الحمارة ويركب وبعدين عنده الكبري بقى والمعدية دي بعيد خالص فتخيل تاني يوم الراجل يروح من قدام البيت قول بسم الله ويعدي على ايه ويعدي يزرح الارض تعالى. ويرجع لغاية ما جي معاد الدرس الجاي فبسلم على راجل وعاز يبس ايده وراسه فين الخيط ده من زمان احنا ده الجهل وحش ربنا يبارك فيك فهو ايه قال له ده انت ريحك قلبي ده أنا كنت بليف وبتعب بشوار جامل من يوم ما انت جيت وأنا من على طول من البيت على الغيط على طول من قدام البيت فالرجل يعني فتحينه كده وزهد وبعدين راح بقى هو راح بقى وبعدين قل بسم الله وحط رجله بيلاقي رجله بتغرب <تصفيق> <تصفيق> انه بيجرب <تصفيق> بحط رجله في الماء لقى ماء بضغوط وهو اللي اللقايه الراجل تاني يعني ده إذا كانت يعني الحكاية مثال أو كذا بس إيه يعني ده أمر يقرب المعنى إني فعلا التوكل حال يهجم على القلب. اللي هو ترك الأسباب يعني حال يهجم على القلب. ونكتفي بهذا المقدار والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم وسبحانك اللهم ربنا بحمدك الشكر لله لا إله إلا أنت استغفرك واتوب